قال رَبِّ إني وَهَنَ العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رَبِّ شقيا وإني خفت الموالي من وراء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 قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تتلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا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 ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قَالَ كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْ خُفِنًا تَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا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 وهزي إليك بجرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا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 أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في وفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَال لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يا أَبَتِ إِنِّي قب مِنَ الْعِلْمِ ما لم يأتك أتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطون إن الشيطون كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهن أرجمنك وهجرني مليا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 فَلَمَّا اعْتَزَلْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمُ اسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُم مِّرْوَحَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم مِّسَانَ صِبْقٍ عَلِيًّا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 إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مَكَانًا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن اتَّبَعَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَّنْ هَدَيْنَا وَجَدَ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ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 وما نتنزل إلا بأمر ربك له مَا بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته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 ثمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَادِهَا صِلِيَّةٌ وَإِمْنَ مِنْكُمْ إلَّا وَارِبُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَةٌ ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ تَطَوَّنَ ذَرُ الضَّالِمِينَ فِي هَاجِسِيَةٍ وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِنَّ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرٌ مَقَامَهُ وَأَحْسَنُ نَدِيَ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 أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقول لؤتي إنما لؤو وولدت أقبل على الغيب أم تخذ عهد الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول وما مدد له من العذاب مدا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 فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في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 فَإِنَّمَا يَسْرَنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُذِرَ بِهِ قَوْمَ الْمُدَّى وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا؟